Khali lumuuni mayenaraani khali lumuuni mayi manuni khali khali khali khali انك يا ابو فاضل مستحيل ولن يهلك منعوفك يا شبل جسم العليل مستحيل اخلع عنك يا ابو فاضل مستحيل, جسم العليل, مستحيل, أبو فاضل مستحيل جسم العليل روحي باليتك قلبي يسمي يدك روحي خلي يدك قلبي يسمي يدك عايشك لكل حد بالعشق Qalbi yaday, habijun uni hubbnik sem yaday, khalil umuni, khalil umuni, khalil umuni, aynim كل سحر خيالي عاشقك يا ذا الفضل ما يفارق لساني اسمك من امل وكل سحر خيالي عاشقك يا ذا حبك والله حسها قليل انت مو يا حبيبي قلب لي ما قلت انا قليل وانت مو ساكن نور الحب لك سلم خليلوموني ليل خليل اموني خليل <تصفيق> اموني خليل اموني ماي من عوني خليل اموني ماي من عوني <تصفيق> لا من اسمك علق و تغطيت ابد حببي بالوصف ما يكون انا يا بدر ما وصف حبي بالوصف ما يكون انا يا بدر الهواشين حبلك اصبح جنون ديك يا قمر هاشم يا قمر هاشم عمري يا umoni umani ay mirani يا حبي بشانصف العام ث عسد في وصفافبع في الجشان وظها يا حبي ب الهندسة الصوتية والتوزيع سيد صفاء الحيدري سيد صفاء الحيدري يا نسمك على النار ومخفى يدي حب جنوني حب لك سمي يدي خليل وموني خليل وموني للشاعر الحسيني سلام المشعلوي من آداء الرادود الحسيني منتظر المشعلوي تم التسجيل في استوديوهات بقية الله الإسلامية ونسألكم الدعاء